فيما تكيثون ونخر ورماني فبأي آلاء ربكما تكذبان فيمن خيرات شكاني فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطأ منهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان مستجئين على رفره خضر وعبقري حسابا فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجنان والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت وقع ليست وقوعها كاذبا ليست وقوعها كاذبا خافضة رافعا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسى فكانت هباء منثثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشألة ما أصحاب المشألة والسابقون السابقون أولئك المقررون مننا الاولين وقليل من الاخرين على شؤون موضوعه متكئين عليها متقابلين